ولقد ر آ ه ب ا ل أ ف ق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان ا ل رجيم ف أ ي ن تذهبون إ ن هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أ ن يستقيم وما تشاءون إ ل ا أ ن يشاء الله رب العالمين